بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى وعنك بالله بإننا آياد الصد إلى آياد اللحد إلى كون سورة الزخرة ترسيق روحة الدنبه لولا أن يكون الناس تدكوها دون أهانين أمة واحدة هل أمة قال لما يسوكتك دون أهانين أجد قيمة حمان تيدا لجعلنا وان ايه لله لمن يكفر بالرحمن الله الرحمن قفكي كغالبه لبيوتهم غيود السقوف الساقفه ومفردتنا اي وما عارجه شرن شروي يذرون عليها يقفولا يركا ولبيوتهم غيودن وحان ايهن ابوابا إيه يتكئون عليها الذهب وان كل ذلك وحاسا ان لم متعلهه الدنيا أنت هدينا في الله جدّه لما إلا بمعنى إلا كل ما كل ذلك وحاصدني معها لما إلا متابع الحياة الدنيا هذي من ثقيل الله جدّنا حال كل ذلك لما الله شيو مركّم هذا زيادة نعم لما متابع الحياة كل ذلك إنه حال كل ذلك وحاصدني لما متابع الحياة الدنيا وأنا لش والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعشوا قفكي كاين دبله عند ذكر الرحمن الله الرحمن ذكر ليس وحيي اركي وايه نقيدو عن الله حديدن له نكا شيطان شيطان هو في شيطان كلسا يساقرين كيلا صاحب وهي وإنهم شياطين ثنا ليس وحي كهر جوك سان عن سبيل واداد الحق هي ويحسبون وحي ام لينيان قالد انهم يغوا متدون إني هنسيهن حتى إذا جاءنا مركون أجمع تقيامها قالوا عودي يا ليث الله بيني وبينك أنا أدين لحضرة الشيطانو بعدل مث الغيني بريء قال بنتي سُجلا من سُجفنا فبيس وحافن القرين صاحبها والشيطان يعشو عشو جو حاليا لقد ضدتك إنها بيها كلها بلحنت له أو إنها بينا دلية لي هذا ما كاد إن بالقفتي ذهري الله إسكا إن له وحيد Quraanka qofkiis ka indhatira sheeydaan ba saahib lan qon oo qariina sheeydaan kimu ku sameeyn ee beddisinadu u qurhin marka nimadii buu qurhin weli wixii xun oo dambuu ka hanuunin marka shayaddeenuna sukan shaydaanka baa ku rak rakay markaas uu u dhahay alla tolaa inta bari galbeed suujinaa hadaan suujiri lahayn marka saaxib xuweey shaydaanka uu digmiin tuunaga inagu socota waa shaydaan dhikriga alle iyo waxyeey quraanka ka ka jeeytay saaxib shayda saaxib koon walaa waman yaashu qofki لو سأل الشيطان الشيطان فهو الشيطان. لو النكاح قال كأقرين والصاحب وياي، ولا حد يسنيه. وإنهم شياطين هنا. ليش دونهم قالوا دوحي عن سبيل وذا الحق هاي. ويحسبون وحي أملاه. قالوا أنهم يجمعون دون حتى إذا جاءنا أنا مركوقي يوم ذي النجمات. قالوا حليلي يا ليت bayni wa bayni khaniya adi dakhdooda shaydaano midal misriyin bas ilgain ka waxa lugu taqliib ba la yiraayo bari iyo galbeeday ay soo jiraan ma inuu soo jiraa fa bi sawah alqareer shaydaan baahin بل كتباني آية دنوذ نك القرآن كديد الشيطان بالله حديد واثم وآية دنوذ عبد الله بن مسعود ولا يفعكم إذن أفع مايو اليوم المانته إذن أفع مايو وعذوردار ليلة إذ وقت ظلمتم عذل من سبعة المشركين قتام محايا لأنكم لأنكم في العذاب عذاب كار مشركون وذاكرين تكوت ذيك كتباني يعني المانته إنها تسيء ذي الصان كان صدق إلها كنا إلها وحبيدين ترجم اسم حي العذاب كيف بتكون ذي شوكتان ووبيتكون حي محادثة ريحان والله اليوم أنما إذا إذ وقتي ذلمتوا ظلم السميسان أنكم في العذاب على فُسركونين أدوا لاكسين والعذاب كون ذي شوكتان وحبيدين ترجم أَفَأَنْتَ مَا أَدِقَّ تُصْمِعُ مَعَ قِسِين يوم من أحد كان هذا فيه <تصفيق> ضلال بادي، وبين إنه عضوا واضحة. الله عليه نبيه محمدوا. مروح للقلب أدوه مقصين كرتاه. مروح عند الله بادهانوني كرتا وضد التوصي كرتا. أدوه هداية القلب يقول ما قلين كرتيد، كمان قصب كرتيد. أديك خليه وحال قايد روح حق بعض الكائن، قال ككل يوم يروح بعض السذيجي، وحلو شيء ما فهمي. أفا أنت ما عدى قاتو سمع مقاش ينكره، الصم كوة نجاهلا، أو تديها ننكره وضدته سكره، العمية كوة نجاهلا، يو من ضد، كان هذا فيه ضلال بعد ما بينو عاد، من توح قعد فنتاي، الصم ذيك قعد فنتاي، في ما نذهبنا، هداهم خلاص تجنوه بقى عدى قو، Fajina anna muuntakin minua kiahergudin. Aunurijanna kahdannukotossin nu. Ellei dikki, ja għadna muunnu juvannu, ja drama. Fajina anna muuntakin muuntakin muutakin muutakin muutakin muutakin muutakin muutakin muutakin muutakin muutakin muutakin muutakin muutakin Markenuille, muhammadin tuu tuu tuu tuu tuu tuu tuu tuu tuu tuu tuu awd baan u leeyahay inaad goob joogaat feymaa nadeebannu bixaan kula tagnaa adunka ka kacayna feyna anagu min waxa go'da mutaqbiin waa kaad gudeyna aw nu riyanna kaadan ku tusino إنك أديك على سلاد جد بات مرك أ القرآن كقبساته مستقيم من وتوسن وإنه القرآن كنا شرف بو يالك أديك يو القوم كتول كعبة وسوف تسلون والدين والدين تونا قل هذا غير قرشة بل ليلة والدين والدين حساب تاني نبيك هو كل واحد يدقب مرك أجدك محمد wa alla lagu gaari karameece toogan waxaanu bid'aadi way kalexdeen waxyaabaan diinta kamidahay bay dadkii u soo dhigeeyno yiri waxana fiicano ad alla ku gaari waddada الله dariiqada nabiga muhammad iyo sunnadiisi quraanka sharxu ah iyo culimada و الدول بشديدًا بتاعه، وده ديتوا سنة دوتها حاجة هي حاجة يقوم كابا شرف كويه واسه، شرف كويه والقضاء دي بالقصود دي. أحد يقعد ترسم بالجنب بيحين، شيء عنده ككالو فهمي كرين، يو شرف ما؟ شرف وين أو يقوه بختي قلنا، أو بختي قلناه، kawada takro you know hertaumiga hertaarisba la beddo leedooda waawayna marka quraanka lagu soo dajiye dadku oo dhan biyagu ka amar qaatay quraanka oo quraanta hogamiye ala wuxuu leeyahay fasam si qabsao ku dhaqan billaadi ki u xiye ilayka adiga lagu wixiyo quraanka ah inakaadgo markaad وإنه القرآن كل يكون شرف بيها لك عدد وقومك تلقى وقضى دبال قصة الدجين أدوك أدوك أدوك أدوك أدوك ويسألون مرد ما لديهم ويدين دون هذا تشيدوا قرآن كأفو لهم ويدان وسأل بالويدين با من أرسلنا عن من قبل كهرطاء أو من أجعلنا إنا نيال من دون نب الرحمن غيرك آلات إلهي يعبدون العابده هذا إنك يصير هي بياهيدو، بركة النبي كما خلقه غوريو بيتulumكذة سلعي، يا أم بيادي أوقط من مئة شا، أم بيادي أدنى بامئة وتعالى أوقكني، بل كتب لي الباء آداني أو تكو النبي قال يصير تاعي، بركة سالليه بل كتب لي الله عز وجل عابدوه إنه يشلني من كنا كاهو ريو كوا يا ركسني، فالويدين، النبي وسأل بالويدي من دَد أرسلنا أنو دفء من قبل كهربا أمير سلنا فسوس شيء ذا أجعلنا هنا نجالي من, من دون الرحمن ألقيرك آلهة إلى هي يعبدون العابده لا هي يعبدون العابده بلى ما بقول بالويدي نقول ويدين ما هيده بس هنا بقول حشاك يا أم قبيني. يعني النجا فرينته إن شو قال يساوي ولقد أرسلنا وأندفء موسى موسى بآياتنا آية ذا هييجي باندفء إلى فرعون بانو دفء Joo, lehde me äiti se, että hän on upeiri. Ennenan ollaan herra, Rabbi, alammeena. Alammeintä Rabbi jäi. Herra, kuori vanha. Joten me jäimme, kun kuulemme, että ajoillaan ajoillaan tulee. Jos he ovat yhtäkohtaisia, he ovat yhtäkohtaisia. He ovat yhtäkohtaisia. He ovat yhtäkohtaisia. He ovat yhtäkohtaisia. He oo suurata al-a'raf iyo lugu sheegay inta badan iyo laba aayadoodo kale oo gacantii aadaneysay oo u shii maska noqonaysay markuu fir'awn u tagay oo fir'awn yiri war rasul fir'awn yiri war waxaadahay rasuul la soo والقدر سنى وان دي فموسى موسى باياتنا اياتها يقي بالله تفرق الى فرعون وان ديفيو ومليه جماعتي دي سي فقال موسى وحودي اني انبو رسول العالمين عالمين رب العالمين عالم انت ربك الرسول كي سي بان ما ننتظر أن فرعون يقوم كذا من آية معجزة إلا أن ترى أنها هي آية تقدم بأكبره ويكون تهي من أختها ولا شيء وأخذنا هوان قوانبي العذاب عذاب لعلهم يرجعون سيدي بقول نغذاء آية ولي آية تقدم بأي ساعة تقدم بأي وين مركز ديو كل وينان كان بالي لمد ولوا آية ومعجزات كل وينان كان آية وعلم بالله فعدي xalabaad markay ku biirtay dhexoob badan labada ayadoo markay isu tagaa iyo xoob badan isoo jeenaya uma nuriihima anan tusani fir'aun iyo qoomkiisa min aayatin mu'jisatin illa anti sanna say hi iyadu akbaru way ka waytaay musaa walaashadii joharay lama naaysayn wa xadnaahum wa suuski ka galay kaashinka iyo wa sagaalkii calaamaha way. Waa qalo wixii ayu ha saaxiroon dinkan caalim ka ah. Udculana noobari Rabbaka Rabbiga bima shay noogu bari ahida uu ku u dhigay inta ka akta ku gala balabay. Inna anagu la muftajuna waan hanunaynaay. Falamma ka safna markan ka faydnay aanu xagooda al-adaba. Idham waabiyuu yankathuna balanti burini. Wa wa ayadihiyo Marki Digg, Biyi, Kannogan, Nobody, Marki Legafey, Waycon, Nogan, Marki Rhi, Afka Kawada, Gali, Marki, Nobody, Allah, Ayuha marka waxaad celay leeyahay qiraa waxa jitay ayuhu le ayuhu qiraa saagriba jitay marka si qiraadas loo aqriyo alif tu waa laga daayay waqaaluhu haydeen saaxilka waxa uu yakiinay qolada reer firqo udculana no bari rabbaka rabbiga bima shay cahidaka u kugo balalay indaka agtaada qalu hadiya ayyuha saahir saahiro udculana no bari rabbaka bima shay noogu al bari cahida u dhigindaka agtaado inu ducada ka aqbali adab adabki فرعون وفرعون يقولنا في قومه تلك يقولنا واقعي قالوا يا قومي تلك يوم أليس ليميان وإيش سجنين ملك مصر مصر ما ملك سوأنا ملهم وهذه تنوء لنا هذه تججويه تجري سعانة من تحتها سيدة تبصرون بسيرونا مويدا نركب ورميدا نركب سلام وحكم يسنا لبر واقع يسنا فرعون كإله شيء عن شيء يا مصر كليت كفاية هذا nabii musamar ku arkay cabsii gashay markaa wuxuu ka yaabay wuxuu sidaa u leeyahay wuxuu ka yaabay inay ra'a'an qoladii markii demacisada uu nabii musa kaalay ila ka ra'a'an bu ka yaabay barkaas sidoo Soomaaliga arkaa وخمالي قوديه لا قب خيكادو ي حكومه جليل ميل فرعون وبا دواق في قومه تلك بو كدخ دواق قالو خدي يا قوم تلكا يو اليس لي مين ينسنا نملك مصر مصر بغرسويديده ميا انا انو لهي وادي تجري من تحتي هوستو أنا حكومه افلا تظنون ميدانك برواقدان كجلو اما انا ما خير بل من هذاك الذي هو يسو مهن دله ولا يكادوا أن تصيَّن يبينونه وحدا يوم. فالأولاء القيم الموجود الخير عليهم كل كساء سورة سجن الحد. وحدت خُكوك الرجواتان دابهم ما الله نقول حد له. فالأولاء القيم الموجود الخير عليهم كل كساء سورة سجن الحد يوحى للروح الرجوات ومن ذابنه. أو جاء ميمادهم معهم عيسى الملاك ثم لايكم ايمادهم مختارين الله يجده الله سبحانه وحده. أم تاسي بمعنى بلوي. فالأن بل خير. وبين أنا بلوي استفهامها بل أنا أنا جا خير وإنك أنا نجا كخير بدن دل عرب ما كنبي موسى الله ديري إلى وبريو والقفي ذرب بشرحلي عرب كيس صحب والنفضي ملك وحباء اللي نسيدي وعذب لا يهيبونه إنك أنا وحباء بعد إنك أنا نيني amma askiinka sawalu kaba khayr badan buu ila waxaanu ma sanbaal xukumaay arhadu dad yahay ma dahabka lagu xarigooda jinaaha uu ku soo xidho ama malaa'igii la socoto u gargaar soo daba socoto fir'awn intaas oo dhaw xuuleeyahay u kuwanaa xukuumu ka yaabanyahay in ka raacan moosa ilaa mucjizad bukaanay am ana وولي كادوا أصعا ين يبينونه حتى ين هاللي بعوانبه فلولا الغيمالوجود الخير ده عليه كل شيء سأسيوره سينحري على يوه البحر قدامين ذهابنا أو جاء معهم عيسى الملاك ختم ملاكته ما يتمات لا سرعان لا حديثين فسقفه وجاهل ييجي قومه وفضوا ييجي الروحي سيد الشك هذا اللي هو ذي الروحي فضولانس عقلي فادعوه ويلا هل الكيس بيان محايل انهم يو كانوا حيها قوما قوم فاسقين وفاسقين يا اي ان الفاسقي وح ما فاهم الموضوع اوفد ديه معليت وحو ينتو وشيكيو وشيكاي يعدل غودينتك انت, وشاكي وشاكي وشاكي انت جنب الفوداد اسك دبقلها معاه هو و عن وي ادعين اسي برح معاه هو و فاسقين قفكه دو فاسقي عقل ما له سيدي سبب قول درك يسيه نفعه ما كل وجاهليهي او علمي بو كسااريت او و, و, و فودوديساي قوم وقومكيه فداعه ويلا محير قوم وقوم فاسقيين او فاسقيين فلما اسفونا marke naga calaysiye bu alaydi inta ku yoro ishaanu jehino qolka soo sidooda yesha kuwan bay jabagalaya isla markaana tusaliye xibriy waan qaadashey noqon fir'aun daqiiqda kuluuhu inta qabna on فأغرقناهم وان ماشين بياق قرقين اجو حيره دمانته فجعلناهم حكيه لسلف خرب حي ام الصحن وعيد اليد ودد سو ماتس سلف يينه اي سو دد سو مريم ابن مريم, مريم قوم منه حقي يسيدون كجيتنا، وقالوا بهله آلهتنا ميلاهيها جا، يا خير خير بدن أمه خير بدن، ما دربوه، نبي عيسى كوما إن صادق لك علية إلا جدنا دودمو يحدون معها، بل هم يو خسمونه، ويمور ميانه وادوده، وي. دربده ولا صادق إذا حوجي، مسألة نكهة نبي... نبي عيسى صادقًا، ما ركى صادق سئي، إنكم من دون الله haseb jahannama antum laa waridoo idinkii Abu aad u daysadba jahannama xawadeeda tihiin baaley markaasuu qoladii iboalid bin muqriye ragow dhan wixii kulaha abdullah bin zubari baa idin tona muhammad ma مركى ساو صور ديجي اني ساو أن إني وارق أترى مرتبانة حديدوي. إن الذين سبق الله من أن حصنوا رأيك لا يسمعون حسيسها وأن في مساجد أنفسهم خالدون. هالكاسة حالة فضامات. مركى يعا صور ديجي نبي ديجي عبد هديك هو عبد العذابين. دعيسى عزب والعذابين خالى ما عذاب ilaahiyahu yagu yagu kama khair badna wala ma duriba markay la soo dhige ibnu mariim oo gaaladu soo dhige gaaladu markay mariyam tu salaahan soo dhige idha min khairu da diisiga bala aadabiyey xaaliman kanay ma darbuu ciisa ma in soo dhigila ka adiga kuma soo dhigin ila jiddan dooda iyo muran mooyey xaqdon ma ah balum iyo qoom qoomi khasman muran badan marka nabi ciisana waan kan marka inuu maahuu ciisa ma ah abdul adon ليبني إسرائيل تبني إسرائيل، أو أضون خان أن ندالين جبر كليه النساء، وينكهة بني إسرائيل قوة قاتانه أي مرجدة دي شو جادانو شذا فرع مثلا تصالحه جميا لونكهة، ولو نشأوه هدا أضونه، لجعله حيالي لم يكن بدلكم إذا كبدل في الأرضي، واسئل فونا لوكا إذا كذلعي، لو حليه هدا أضونه، إنت هذيك إذا بابيان markay yihiin kuwii walidiin nimay walida rasuul baalidheen diray sida ay leeyahay alla subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay nabiga ilaahi ciisa waa adoon alla u naxmeeyay oo rasuul ka dhigay oo mucjisada tusaalaha reebeen israayil looga dhiga ملاكين عدنلوك يعني إدي كذا ملاكين عدنلوك إنه إن هو ما هو عيسى معها إلا عدن عدن مويه أنعمنا عليها أن ننعميني وجعلنا وحنا كي لمثلاً تصالح يوحك قادة شعب كبني إسرائيل في بني إسرائيل ولو نشأوا هذان دوننا لجعلنا وحيه لهم منكم بدلكم لكم بدل خير في هذا يخلفون إدي كذا مي وإنه عيسى لعلم يا بويا لساعة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 مرك إسحاق <تصفيق> ما تكيس وساعده على مذوين ساعد على مذوين إسحاق ما تكيس العلم علامت بويهاي لساعة ساعدة فلا تمترونها شكينا بها ساعد إسحاق علامت بويها واتبعوني أنا صار عنبي له محمد باسدد له هذا جدك أنا اللي إخراجي سرادج جدوي مستقيم وطوسان إن أنا اللي صار عندي طوسان